<tford> Taqabbal <entertainen> Allah minna min kunt taqabbayak haim. Ağzı bıllahi bıla şeytanı rjeem. Bismillahi r rahim İyyâka na'budu wa iyyâka nasta'een İhdina al-şiruqa al-mushaqim Al-şiruqa al-lazeena an'amta alayhim Wa ihilm vabobu alayhim Wa يا رحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكرهم حبهم وحذف إلا استمعون وهم يلعبون لا يتقنون وهم وأسون والذين ظنموا من هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تمصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام وَشَاعِرٌ فَلْيَخْتَنِمْ آيَتُهَا كَمَا أُتّسِنَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبَلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَغَيْرَ يُؤْمِنُونَ سَلَامٌ يَا قَمَنِكَ إِلَٰهِ جَلَّلْنُ عِئ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَنَّ النَّبِيَّ فَسْأَلُوا أَغْلَنَ دِكْرِ إِلَٰهُ Qada aalala ibay kungdhaya kita bu laqda aal naayy kung itaba fiili kungkung Hafa na taaqiin Mam q son naami waxya di olan ma ahasu idanum hudun. La tahhudu wa ila ma la allakum tusalun. Qanu ya inna فما سالت تلك دعوان حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أعدنا أن نتخذ لغوا لاتخذناه من لدن يُفَوْنَ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِنِ فَيَدْمَغُ فِيهِ وَإِلَاهُهُ زَائِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَنصِفُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن إِعْمَالَتِي وَرَأَى يَسْتَخْضِرُونَ Tahtu mian dunyiyi aninga kulngatumuzun ya يَقُولُهُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ بِأَمْرِ يَعْمَلُونَ يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُوَ لِمَنِ ارْتَضَى وَمِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ mai aqul min dudih fa zalika la jazih jahannam kadhalika la jazil zalimin awalam ya'allabi lakafahu annas samawati wal ardh وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَمَّنْ يَقُومُ عَلَيْهَا هو الذي خلق كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشري من يا قمر كان خرد افيمت فنمو الخالدون كل Şerr ve hayır fitnededir ve لإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفوا لعن وجههم Ni na ont nga lawanaang yong woho Wadadistung ziabi housu ni mi pamani kafaapa min nga ni na saqi binma kan nu bias ngng بل هم عن ذكر منهم محيطون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر İnâtına mina, ve kafana asimin. Ve daquadâtına Musa ve Raheen al-Fuqaralar diye, وَهَٰذَا لَكُمْ مُّبَاحٌ آكُلُوهُ وَآتُوهُ نَهْمَ وَاقِعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ مِنَّا رِزْقًا مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَكُنَّا نَبِّيهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا أَغْذِي التَّمَاثِيلَ مَا أَغْذِي التَّمَاثِيلَ إِنَّهَا وَجَدَنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدَ كُنتُمْ آمَةٌ وَآبَاءَكُمْ فِي قُلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِدْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِمِينَ قَالَ بَا رَمُّكُمْ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَمُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَطَاللَّهُ عَاقِبًا ۖ أَسْلَامَتْ قَوْمًا وَمَا عَادَتْ وَالنُّومُ دَمِغِينَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ جُدًى ذَٰلِكَ مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ إِلَيْهِ يَوْجِعُونَ ۚ إِنَّهُ إِنَّ مِنَ قالوا سمعنا فتيه اذكرهم يقال لهم ابراهيم قالوا فتو به على اعين الناس عنهم يشهدون قالوا اتفعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعلهم كم هم رُؤُسِّهِمْ قَالُوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ آتُونَ الظَّالِمُونَ ثُمَّ الْكِسْرُ عَنْ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا عَلَيْهِنَّ يَتْقُونَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ عِدُولِ اللَّهِ مَا لَا يَعْفَنُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَظْهُرُكُمْ أَفِ الْكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ عِدُولِ اللَّهِ فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار قوني وسلاما على إبعاه وأعادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين وننجينا ملوقا إلى الأرض التي وَوَهَمَّنَا لَنَوْسِحَقَ وَيَعْقُوبَ لَا فِنَّ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا مَنْ مَتَرِهِ يَكْتُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِنِّي نِفْعٌ لِلْخِيَرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَأَقْوَاءَ الصَّلَاةِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عابدين وَنُقِنَ اعْتَيْنَا مَحْكَمًا وَعِلْمًا وَلَنْ يَجِرُوا مِنَ الْقَارِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَامُرُ الْخَبَائِثَ إِنَّمَا مُنْكَانُ قَوْمٍ سَوْءَ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصالحين Altyazı